بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اود ان شاء الله ان ابدا محاضره معكم ابنائي وحسدتي بتدريب عما مضى تشرفوا من قواعد لغتنا الجميله نبدا بقطعه لم يكن عمر لم يكن عمر يعرف قانونا إلا القرآن الكريم والسنة الشريفة ولم تكن له شرطة تستعين بها لكنه ساس المسلمين على نحو لعلى الناس جميعهم خطة له ولولاته ولهذا كانت الكارثة بموته فادحة حقا ما في العرب بيت إلا دخل عليه نقص بموته. الأسئلة. السؤال ألف أعرّب ما بين الخاصين. كلمة قانوناً بنقصين، وكلمة شرطة بنقصين، وكلمة فاجحة بنقصين، وكلمة النقص بنقصين. نمر ب. استخرج من العبارة السابقة نأتي واحد. جملة وقعت خبراً لنسيح. اثنين جملة وقعت نعتا وبين المحل الاعرابي لها ثلاثة مدارعا مجزوما مع ذكر السبب اربعة توكيلا اضبطه الشكل خمسة ممنوعا من الصرف مع بيان علامه اعرابي الملايين <تصفيق> من ادى عمله مخلصا ارضى ضميره يجعل فعل الشرط وجوابه مضارعين واعد كتابه الجمله الصحيحه ولأنا لاول مره محباي منذ بدانا الشرح المحاضرات السابقه كلها اشترك معكم في الاجابه عن هذا التدريب ولكن لي رجاء حاولوا حاولوا ان تجدوا الإجابة أولا مع نفسكم قبل أن تقرأوها أو تسمعوها مني نبدأ الإجابة أولا الإعراب قانونا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة شرطه شلطة اسم تكن مؤخر مرفوع وعلامة الرفع الضمه لأن الخبر هو الجال والمجرور المتقدم لحظة فادحة الخبر كان منصوب وعلامه النصب الفتحه المقصود فاعل للفعل دخله وهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه ثانيا الجمله التي وقعت خبر الناسخ جمله يعرف قانونا فهي في محل رفع خبر يكن والجملة التي وقعت نعتا شرطة يستعين بها جملة يستعين بها زي ما قلنا نحن شرطة نكرة وكلم والجملة يستعين بها بتم معنى هذه النكرة فهي في محل رفع سفة لكلمة شعبة المضارع المجزوم لم يكن وسبب في جزمه هو دخول حرف الجزم عليه لم التوكيد جميعهم وضفته منصوب وعلمت نصب الفتحة جميع فتحة على العين الممنوع من الصرف عمر لم يكن عمر هو عالم ممنوع من الصرف هو وقع اسمي ليكن وهو مرفوع في الضمه تحويل فعل شرطه الى مضارعين ثم كتابة الجملة صحيحة من يؤدي دا الوحدة عمله مخلصا يرضي بعض وحدة ضميره ففعل الشرط وجاب شرط بعد ان تحولها من الماضي الى المضارع اصبح مجلس ممينة وعلامة الجزم حذف حرف العلة سهل سهل جدا ويسير اذا الان نتوكل على الله ونبدا محاضرة الجديده لنتم المصادر كنا قد وقفنا عند مصادر الافعال الخماسيه والسداسيه نذكر في لمحات بسيطه بما مضى فمصادر الافعال الثلاثيه سماعيه يعني كركيسيه ليست لها قاعده ثابته اما مصادر الافعال الرباعيه فنوجدها في أربعة نقاط افعل افعل الدين افعال أكرم اكرام فاعل تديني تفعيل علم تعليمي فاعل تديني فعال او مفاعله قاتل قتال او مقاتله فعلله تديني فعلله او فعلال زلزله زلزله او زلزال ده كان موجز سريع جدا لما مضى شرحه من المصادر. ننتقل إلى مصادر الأفعال الخمسية والسادسية. <تصفيق> وهذه طريقة مبسطة جدا وسهلة تجد القبول عندكم أبنائي. نقول إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زي تقدم مثلا. أو تعلمه بدأ بالتأل فإننا نضم الحرف قبل الآخر يعني تقدم تبقى تقدم يجب الدال اللي الحرف قبل الأخير حطنا عليه ضمه تعلمة تعلم تعلم سهلة أما إذا كان مبدوعا بهمزة وصل فإننا نضع ألفا نزيد يعني نزيد ألف قبل آخره انتصر يبقى انتصار قبل الآخر حطنا ألف استفهم ثلاثة يبقى استفهام والله سهل خالص فإذا كان آخره حرف علة كل حرف علة إلى همز زي اكتفى طبق اكتفاء بدأ اكتفاي اكتفاء قلبنا ابن حرف علة إلى همز <تصفيق> وإذا كان ثلاثيا ووسطه ألف فإنها تحذف ويعوض عنها بتاء آخر المصدر. يعني نفس إن في هو نفسه فيه ألف. هنحط ألفين وراء بعض منفاح استفادة منفاح نحط ألفين وراء بعض. لا نحذف ألف ونضع بدلها تاء مربوطة في الآخر تبقى استفادة. آدي ملخص سهل جدا للمصادر. المشتقة من الأفعال الخماسية والسادسية. ننتقل إلى تقسيم آخر كثيراً جداً ما يكون مطلوباً منا معرفته في القراءات، وفي الكتابة، وفي الامتحانات. وهو تقسيم المصدر الى مصدر صريح ومصدر مؤول يعني ايه صريح يعني هو ما يذكر بلفظ الكلام بنفس اللفظ. وقد سبق الحديث عنه ثلاثة ورباع وخمس كل ديت مصادر صريحة فمن نجح نجاح ومن استفاده استفادة ومن انتصار انتصار كل هذه مصادر صريحة ذكرت بلفظها في الكلام <شترك> أن المصدر المؤول هو ما لا يذكر بلفظه بل يفهم من سياق الكلام ازاي نشوفه يعني ازاي يعني لو خدنا مثلا يسرني نجاحك اي نجاح هي مصدر صريح زي ما اتفقنا هنعبر عن النجاح بلفظ اخر غير دي يعني هنا عبرنا عن النجاح بلفظ صريح طيب عايزين نعبر عنها بطريق غير مباشر غير زي الدايركت تو طريق غير مباشر نقول يا يسرني ان تنجح ما هي نفس المعنى بس ما جبناش مصدر مباشر عاته جبنا ان ومعها فعل مضارع. فاحنا هنا لم نعبر عن النجاح بلفظه المباشر ولكنه يفهم من سياق الكلام وعشان كده نجد ان المصدر المؤول يؤخذ بثلاثة ثلاثة طرق او له ثلاثة اوضاع اننا نستخدم ان مع فعل مضارع يسعدني ان يتفوق محمد او ان ناخذ ما مع فعل ماضي حبذا ما قال المعلم او ان ناخذ أن ما مع جملتها اسمها يعني خبرها عرفت انك ذو مروءه عرفتوا أنّ أنك زومروة أي أن اسمها وخبرها طيب في الأعراب محدو بيكوني ماذا يكون محل هذا النوع من المصعد المصدر المؤول محل من الأعراب نعرفه ازاي عن يعرب المصدر المؤول نفس اعراب المصدر الصريح الذي يحله محله يعني لو جينا على المصدر المؤول انو المضارع او انو الماضي او انا وشلناه من الجمله وحطينا الصريح بكانه نشوف الصريح الصريح ده بيعرب ايه مبتدا خبر فاعل مفعول يبقى المؤول نفس الشيء زي ناخذ المثل ده ملي الرحمن الرحيم وان تصوم خير لكم المصدر موال ان تصوم اعرب يا سيدي هل ان قدت نفط وتصوم فعل المضارع منصوب علامه النصب هنا حذف النون لانه من الافعال الخمسه طيب والمصدر المزر موال من ان والفعل المضارع ما موقعه في الإعراب آه. نبدله بالصريح أن تصوموا خير صيامكم خير طب أعرف صيامكم خير أجد كلمة صيامكم تعرف مبتدأ يبقى أن تصوموا في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ مثال آخر كمان عشان نؤكد القاعدة ما أروع أنك متفوق نيجي نشوف موقع المؤول انك متفوق ما انه اسمه خبر ان حرف ناسخ والكاف ضمير في محل نصب اسم ان ومتفوق خبر ان مرفوع والمصدر المؤول من ان ومعموليه اسمه خبرها يعني في محل نصب مفعول به لان المتعجب منه زي ما سبق في الاساليب عرفنا ان المتعجب منه يعرب ايه مفعول به فكلمه ما اروع انك متفوق ما يبقى ما اروع تفوقك تعرب اذا ايه مفعول به يبقى ان واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به نيجي على حته خطيره وهي عمل قال لك المسهله برضو في كتير اول من المولاد بيخافوا من حته ديت ليه مش عارفه ما انها لو قرات ببساطه كده واتخذت بسهوله علي ايدها جميله جدا المصدر بيعمل عمل فعله دي سهله يعني يرفع فاعل ان كان لازم يرفع فاعلا وأنصب مفعوله ان كان متعدين وإذا صح أن يكون نائباً عن فعله أو صح حلول وان فعل محله كما الأمثلة صبراً على الشدائد ده مثال واحد أو مثال صائله هنا دمير مستتر تقديره أنت يعني أصبر أنت صبراً أصبر أنت صبراً عادة الله يحب إتقان العامل عمله أي إتقان المرض عمل إيه أضف إلى فاعله ومع ذلك بعد الإضافة إلى الفاعل نصب مفعول يعني نشوف الفعل بتاعه الله يحب إتقان أن يتقن العامل عمله فعل هنا فاعل ومفعول يبقى وبعده المصدر هنا وضيف إلى فاعله ونصب مفعولا به يعني الله يحب أن يتقن العامل عمله إن الله يحب من العامل اتقان عمله وضيف إلى المفعول مباشرة اتقان العمل المصدر وضيف للمفعول طبعا واخد بالك يعني ان الله يحب من العامل اتقان عمله يعني ان يتقن عمله ان يتقن عمله متى يكون المصدر عاملا يكون مصدر عاملا اذا كان مضافا الى فاعله او الى مفعوله زي ما قلنا وراءه اخر شكر الله شكرك الله واجب شكرك الله واجب اهي مضاف الى آه الفاعل والمفعول أهي الى فاعله ومفعوله اكرام الجار واجب اكرام الجار ان تكرم جارك مضاف الى المفعول او المصدر المنون صبرا الا انت صبرا او المحلى بقال وهو نادر جدا وقليل الاستعمال اه ناخد فكرة عنه السلام المعلم حسن التربية طلابه من المصادر ايضا مصدر اسمه الميني ومصدر اخر اللي هو الاصناعي نحب نعرفه بالمصدر الميني هو مصدر مبدوء بمين زائدة مثل من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله ما تاب, ما تاب كيف يساق المصدر الميني؟ يساق المصدر الميني من السائل الثلاثي على وزن مفعل زي موعد أو مفعل زي إيه مسعى أو متاب اللي سبقناه يعني الصورة تفق الأصل من ااا اسم الزمان والمكان ويتعرف من الجمله فحتى لا يختلط الامر ما مع اسم الزمان والمكان فهو لا يدل على زمن او على مكان اه زي يعني وفى الصديق بموعده يعني بوعد فاذا على زمن له موعد يعني ولا دل على مكان لهذا الرجل مسعا في الخير برضه مسعى ما فعله مسعا يعني سعي لا دل على زمن ولا دل على مكان يبقى مصدر منه لكن لو قلنا مثلا موعد الامتحان غدا اهو دل لو قلنا موعد لقائنا عند باب المدرسه مكانه فالجملة هي اللي بتحدد للزمان او اسم الزمان واسم اسم المكان فاذا لم يكن لا زمان ولا مكان يبقى مصدر مين ويصاغ من الفعل عيد الثلاثي على وزن المضارع ما يبدأ الحرف عامي من مضمون وفتح ما قائل صورة تبقى الاصل من اسمها الزمان والمكان خطط مخطط بس ما دلش على زمان والمكان يبقى مصدر مين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق لا دل مدخل ومخرج على زمان ولا على وقد تزاد على المصدر من نتاء مربوطه في اخره فمثلا منفعه ومحبه وميسره النوع الثاني المصدر الصناعي ولا ينتهي بياء مشدده وتاتى نسئيه حريه انسانيه همجيه برضو حيختلط على ذهني هذا نظر الصناعي مع الاسماء المنسوبه طيب وما نفرق بينهم ازاي اذا وجدنا ان الاسم اللي فيه الياء المشدده اخره الياء المشددة والتاء يقع في الاعراب صفه فهو اسم منسوب طيب مش صفه يبقى مرضى صناعه مثال نعم الحياه الديمقراطيه محببه للكثيرين صفه الحياة, الحياه الديمقراطيه يبقى الاسم هنا منسوب مش طيب طب ازاي الديمقراطية الديمقراطيه حياه معتدله وقعت مبتدا في الاولى ومصدر صناعي رسال اخر الاخلاق الهمجيه لا تليق بنا اي مرض صناعه صفه يبقى الاسم هنا همجيه منسوب انما الهمجيه لا تليق بالانسان مصدر صناعي سهل دلوقتي اذا نفرق منه فاضل عندي اسم الهيئه واسم المراه ويبقى المصادر انتهت عشان ننتقل الى موضوع جديد جدا وهو المشتقات ان شاء الله هنحفز لها محاضرة خاصة بها اسم المره عباره عن مصدر يدل على قوة الحادث الحادث يعني مرة واحدة حتى تسمى اسمه مرة لانه بيقع مرة واحدة لكل عالم حفوة اهي مرة ولكل جواد كبوة مرة واحدة ويصاغ اسم المرة من الفعل الثلاثي على وزن فعله لمح لمح جلس جلسة دار دورة هفى هفوة وهكذا ويصار من غير الثلاثي المصدر زائد في الآخر انطلق انطلاق قهر كبر تكبير زودنا طب نفرض إن, ان المصدر فيه التاء روح مزودين كلمة واحدة اما اذا كان المصدر منتهيا بتاء زي اصابة أصاب اصابة اصابة فاننا نرس كلمة واحدة عشان نخلي اسم مرة فنقول اصابة اصابة واحدة راقب مراقبة واحدة نجعل الهيئة اسم الهيئة هذا المصدر يدل على هيئة حدوث الفعل يعني واقع ازاي يعني مثلا جلست جلسه الملوك جلسة هيئه الملوك كده امزح كده حوالي ال... طيب صوره يصار من الهيئه ما يفعل الثلاثي على وزن فعله مش فعله اشوف مره فعله لكن هيئه فعله وليس له صغة ثابته من غير الثلاثي غير الثلاثي كنا نقع سنصغة ثابته مصدر ذا التاء وان كان في تاء نزود واحد طب دا لا دا بقى من غير الثلاثي مدهوخ ايه صفة ثابته فنقول استبسل الجندي استبسال, استبسال أبطال. وهكذا احبائي ننتهي من محاضرة الخاصة بالمصادر في امان الله اترككم والى لقاء اخر ان شاء الله في محاضره قادمه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جد محمد